بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكننا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 دَبَّ صِرَٰطًا وَذِكْرًا لِّكُلِّ عَابِدٍ مّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّٰتٍ والنخل باسقات لها طلع نطيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعادوا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 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريب إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه ونفق في الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كُلُّ نَفْسٍ مَّا لَهَا إِلَّا مَا سَعَتْ فِيهِ وَهُمْ يُجَادِلُونَ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا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 وَصْفَة الجَّةُ للمَُّقينَ غرَ ب هذا م تُدُونَ ل كلّأَوابِ حَف مننْ قَش رحمَ بِالغبِ وَوج أَ بِقَْلبِ مُن أدُخنُهَا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 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شيء ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون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 ردق الله العظيم